واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتلا أصحاب الأخير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 لَغُمَّ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَعْمَ نَغُمُّ عَذَابُ إِنَّ الَّذِينَ آل لا بُطش وبكَل شديدٌ هو, هو يبدي ويريد وهو الغفور. إِنَّ بَطُّ شَوَبِّكَ لَشَدِيدٌ هِنَّهُ هل أتاك حديث الجنود؟ هل أذاك حديث الجنود في العون وتموت؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من بل هو قرآن